بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه ثم رددناه أسفل سافلين إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنوع فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بالدين أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ